ل آ ه ل ا ل ق ر آ ن أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذي ن آ م ك ن ا و ن صلاته سكنه سكنه س ك ر ه س ا ن ه سكنه س ك ر ه سكنه سكنه س ه م أجر ع ك ن ه س ك ه م ولا خوف ع سكنه م ولا سكنه سكنه سكنه ن ه س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 فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله, الله ورسوله وان تبتم لكم رءوس ل ن و ا ر ك م لا تظلمون ولا تظلمون